بَنَثْنَا هُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ صَقِيمَ وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن قُطُونٍ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِ مَاءً فَأَنبَتَتْ إلى حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضَىٰ عَلَيْهِ مِن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 ویم جم لاتا بدون تمتی نین علام سال جہین إِنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُونَ وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ وَإِنْ كَانُوا لَيَقُولُونَ لَوْ أَنَّ عِنْدَنَا ذِكْرًا مِنَ الْأَوَّلِينَ لَكُنَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ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 افا بيان فبناء استعجلون فاذا نزل بساحتهم فسا صباح المنذرين وتولوا عنه حتى حين وابصر فسوف ينصرون سبحان ربك رب العزه عما يصفون وَسَنَاهُمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الدكت بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلكنا من پیم فرد مناس و پالل کنس ویو اجال وَلَقَ <تصفيق> الْمَلَؤْ مِنْهُمْ بَا نِمْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادَ مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلَّا اَخْتِلَاقَ أَنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ في بل لما يذوقوا عذاب ام عندهم خزائن رحمة ربك العزیز الوهاب ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما فليرتقوا في الاسباب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذلوا تاد وثمود وقوم طيء واصحاب الايكه اولئك الاحزاب ان كل الا كذب الرسل فحق عقاب وما ي وقالوا ربنا عجلنا قطنا قبل يوم الهساب اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب إنا سخرنا الجبال معه سبحنا بالعشي والإشراق 12. والطير محشورا كل له أواب 13. وشددنا ملكا وآتيناه الحكمة وفصل